و ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة من حفظ الله جل وعلا للعبد وهي أ ع ظ م الدرجتين وارفعهما و أ ب ل غ ه م ا عند أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وفي قلوب أ ه ل العرفان هي أ ن يحفظ الله جل وعلا العبد في دينه ب أ ن يسلم له دينه ب إ خ ل ا ء القلب من تاثير الشبهات فيه و إ خ ل ا ء الجوارح من ت أ ث ي ر الشهوات فيها و أ ن يكون القلب معلقا بالرب جل وعلا و أ ن يكون أ ن س ه بالله ورغبه في الله و إ ن ا ب ت ه إ ل ي ه وخلوته ا ل م ح ب و ب ة بالله جل وجلاله كما جاء في حديث الولي المعروف الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره أ ي ض ا قال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 ولئن استعاذني لاعيذنه لا وما ترددت في شيء أ ن ا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت و أ ك ر ه مساءته ولا بد له من ذلك فحفظ الله جل وعلا العبد في الدين هذا أ ع ظ م المطالب ولهذا كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يدعو الله كثيرا أ ن يحفظ من الفتن و أ ن يحفظه الله جل وعلا من تقليب القلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إ ل ى طاعتك ونحو ذلك وكان كثيرا ما يقسم لا ومقلب القلوب فالعبد أ ع ظ م المطالب التي يحرص عليها أ ن يسلم له دينه والله جل وعلا قد ي ب ت ل العبد بخلل في دينه وشبهات ت ط ر أ عليه لتفريطه في بعض ما يجب أ ن يحفظ الله جل وعلا فيه فلهذا العبد إ ذ ا حصل له إ خ ل ا ل في الدين ف إ ن ه قد أ خ ل بحفظ الله جل وعلا فقد يعاقب ب أ ن يجعل غافلته وقد يعاقب بحرمانه ا ل ب ص ي ر ة في العلم وقد يعاقب ب أ ن ت أ ت ي ه ا ل ش ب ه ة ولا يحسن كيف يتعامل معها ولا كيف يردها وقد يعاقب ب أ ن ه ت أ ت ي ه الشبهه فتتمكن منه كما قال جل وعلا فلما زاغوا أ ز ا غ الله قلوبهم وكما قال نسوا الله فنسيهم وكما قال جل وعلا ف أ م ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء تاويله و كما قال جل وعلا إ ن هي إ ل ا فتنتك تصيب بها من تشاء وتهدي من تشاء أ ن ت ولينا ا ل آ ي ة في ا ل ع ر ا ف وهكذا في آ ي ا ت أ خ ر دلت على أ ن العبد قد يخذل وخذلانه في أ م ر الدين هو أ ع ظ م الخذلان ولهذا ينبغي للعبد أ ن يحرص تمام الحرص على أ ن يحفظ الله جل وعلا في أ م ر ه سبحانه و إ ن ف ا ت ه الامتثال فلا يفته الاستغفار و ا ل إ ن ا ب ة واعتقاد الحق وعدم التردد و ا ل س ر ع ة ب إ ت ب ا ع ا ل س ي ئ ة بالحسنه لعلها أ ن تمحى لهذا ف إ ن حفظ الله جل وعلا للعبد ب أ ن يكون الحفظ في الدين أ ع ظ م من أ ن يحفظ في أ م ر د ن ي ا ولهذا في قول الله جل وعلا في س و ر ة ا ل م ا ئ د ة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ق ا س ي ة يحرفون الكلم ة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم ا ل ع د ا و ة والبغضاء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وسوف ينبغهم الله بما كانوا يصنعون قال جل وعلا نسوا حظا مما ذكرو به ف أ غ ر ي ن ا بينهم ا ل ع د ا و ة والبغضاء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قوله نسوا حظا مما ذكرو به يعني تركوا نصيبا مما أ م ر و ا به تركوه عن عمد وعن علم فلما علموه تركوه عن بصيره فعوقبوا ب ا ل ف ر ق ة ف أ غ ر ي ن ا بينهم العداوه والبغضاء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا من أ ن و ا ع العقوبات التي يبتلي الله جل وعلا بها العباد ويعاقب بها المؤمنين حيث يعاقبهم ب ا ل ف ر ق ة ل أ ن ه م تركوا ما أ و ج ب الله جل وعلا عليهم من مقتضى العلم وهذا نوع من أ ن و ا ع ترك حفظ الله جل وعلا للعبد فالعبد ب ح ا ج ة أ ن يحفظه الله سبحانه وتعالى بتوفيقه له ومعيته له وتسديده إ ي ا ه حفظ الله جل وعلا للعبد في الدين أ و في الدنيا أ ي ض ا راجع إ ل ى م ع ي ة الله سبحانه وتعالى والمراد بها المعيه ا ل خ ا ص ة التي مقتضاها التوفيق و ا ل إ ل ه ا م والتسديد والنصر و ا ل إ ع ا ن ة قال احفظ الله تجده تجاهك يعني احفظ الله على نحو ما وصفنا تجده دائما على ما طلبت تجده دائما قريبا منك يعطيك ما س أ ل ت كما ذكرت لك في حديث الولي وَلَئِنْ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهِ لَأُعِيذَنَّهِ إِسْتَعَادَنِي لأعيذن قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد ذلك واذا سالت, إذا سألت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله هذا ماخوذ من قول الله جل وعلا إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين وفيه افراد الله جل وعلا ب ا ل ا س ت ع ا ن ة وبالسؤال وهذه على مرتبتين ا ل أ و ل ى و ا ج ب ة وهي توحيد ب أ ن يستعين بالله جل وعلا وحده دون ما سواه فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله جل وعلا فهذا واجب أ ن يفرد الله جل وعلا ب ا ل ا س ت ع ا ن ة وكذلك أ ن ي س أ ل الله جل وعلا وحده فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله جل وعلا وهذا هو المعروف عندكم في التوحيد فيما يكون من الدعاء صرفه لغير الله جل وعلا شرك وكذلك في ا ل ا س ت ع ا ن ة التي يكون صرفها لغير الله جل وعلا شركا ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م س ت ح ب ة وهو أ ن ه إ ذ ا أ م ك ن ه أ ن يقوم بالعمل ف إ ن ه لا ي س أ ل أ ح د ا من الناس شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أ خ ذ العهد على عدد من ا ل ص ح ا ب ة أ ن لا ي س أ ل ا ل ن ا س شيئا قال الراوي فكان أ ح د ه م يسقط صوته فلا ي س أ ل أ ح د ا أ ن يناوله إ ي ا ه وهذا من المراتب التي يتفاوت فيها الناس ف إ ذ ا أ م ك ن ك أ ن تقوم بالشيء بنفسك ف ا ل أ ف ض ل والمستحب الا ت س أ ل أ ح د ا من الخلق في ذلك إذا فهذا بلا كلفة ولا مشقة ومن كانت عادته دائما أن يطلب الأشياء أمكنك أن مشقة ومن مكروه كلفة يعني يطلب ينبغي للعبد أ ن يوطن نفسه أ ن يعمل بنفسه ما يحتاجه كثيرا و إ ذ ا س أ ل في أ ث ن ا ء ذلك ف إ ن ه لا ي ك ب ح حتى في ا ل د ر ج ة ا ل م س ت ح ب ة ل أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ربما أ م ر من ي أ ت ي ه بالشيء وربما طلب من يفعل له الشيء وهذا على بعض ا ل أ ح و ا ل قال إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله ظاهر في الوجوب إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله على القيد الذي ذكرنا لكم من أ ن هذا يتناول ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى على الوجوب و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة على الاستحباب قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد ذلك واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء ل م ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء لم يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف هذا فيه بيان القدر السابق و أ ن ا ل ع ب ا د ة لن يغيروا من قدر الله جل وعلا الماضي شيئا و أ ن من عظم توكله بالله جل وعلا ف إ ن ه لن يضره الخلق ولو اجتمعوا عليه كما قال جل وعلا لنبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله يعصمك من الناس وجاء في عدد من ا ل أ ح ا د ي ث بيان هذا الفضل في أ ن العبد إ ذ ا أ ح س ن توكله على الله جل وعلا وطاعته لله ف إ ن الله يجعل له مخرجا ولو كاده من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض لجعل الله جل وعلا له من بينهن مخرجا والتوكل على الله جل وعلا ظاهر من هذه ا ل و ص ي ة حيث قال واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن ينفعوك ثم قال واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن يضروك الى آ خ ر الجملتين وهذا فيه اعظام التوكل على الله جل وعلا والتوكل على الله سبحانه وتعالى من أ ع ظ م المقامات مقامات ا ل إ ي م ا ن بل هو مقام ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين في تحقيق عبوديتهم ا ل ع ظ ي م ة للرب جل وعلا والتوكل على الله معناه أ ن يفعل السبب الذي أ م ر به ثم يفوض أ م ر ه إ ل ى الله جل وعلا في الانتفاع ب ا ل أ س ب ا ب و إ ذ ا كان ما لديه من ا ل أ م ر لا يملك أ ن يفعل له سببا تفوض أ م ر ه إ ل ى الله جل وعلا كما قال سبحانه وافوض في ذكر مؤمن ال فرعون وافوض أ م ر ي إ ل ى الله إ ن الله بصير بالعباد وهذا التفويض إ ل ى الله جل وعلا عمل القلب خاصه يعني أ ن ي ل ت ج أ بقلبه و أ ن يعتمد بقلبه على الله جل وعلا في تحصيل مراده أ و دفع الشر الذي يخشاه والعباد إ ذ ا تعامل معهم ف إ ن م ا يتعامل معهم على أ ن ه م أ س ب ا ب والسبب قد ينفع وقد لا ينفع ف إ ذ ا تعلق القلب بالخلق أ ت ي من هذه ا ل ج ه ة ولم يكن كاملا في توكله فتعلق, الخلق فتعلق القلب بالخلق مذموم والذي ينبغي أ ن يتوكل على الله و أ ن يعلق قلبه بالله جل وعلا و أ ن لا يتعلق بالخلق حتى ولو كانوا أ س ب ا ب ا فينظر إ ل ي ه م على أ ن ه م أ س ب ا ب والنافع والذي يجعل السبب سببا وينفع به هو الله جل وعلا إ ذ ا قام هذا في القلب ف إ ن العبد يكون مع ربه جل وعلا ويعلم أ ن ه لن يكون له إ ل ا ما قدره الله جل وعلا له ولن يمضي عليه إ ل ا ما كتبه الله جل وعلا عليه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف يعني أ ن ا ل أ م ر مضى وانتهى وهذا لا يدل كما ذكرته لكم فيما سبق لا يدل على أ ن ا ل أ م ر على ا ل إ ج ب ا ر بل إ ن القدر ماض والعبد يمضي فيما قدره الله جل وعلا ل أ ج ل التوكل عليه وحسن الظن به وتفويض ا ل أ م ر إ ل ي ه و ه و إ خ ل ا ء القلب من رؤيه ة رواية الخلق قال وفي رواية غير الترمذي احفظ ا ل ل وفي غير تجده أ م ا م ك تعرف إ ل ى الله ا ل في ر خ ا ا ء يعرفك في ل ش د ة واعلم أن ما لم يكن ليصيبك ما أن أخطعك يكن وما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك قوله تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة تعرف العبد إ ل ى ربه هو علمه بما يستحقه جل وعلا تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعني تعلم ما يستحقه جل وعلا عليك ما يستحقه جل وعلا منه توحيده في ربوبيته و إ ل ه ي ت ه وفي أ س م ا ئ ه وصفاته ما يستحقه جل وعلا من طاعته في أ و ا م ر ه وطاعته فيما نهى عنه في اجتناب المنهيات وما يستحقه جل وعلا من إ ق ب ا ل القلب عليه و إ ن ا ب ة القلب إ ل ي ه والتوكل عليه والرغب فيما عنده واخلاء القلب من ا ل أ غ ي ا ر يعني من غيره جل وعلا واتباع ما يحب ويرضى من أ ع م ا ل القلوب تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعني إ ذ ا كنت في رخاء من أ م ر ك بحيث قد ي أ ت ي لبعض النفوس أ ن ه ا غير م ح ت ا ج ة ل أ ح د هنا تعرف إ ل ى الله في الرخاء واطلب ما عنده وتعلم ما يستحقه جل وعلا واتبع ذلك بالامتثال ف إ ن هذا من أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة بل هو لب الدين وعماده العلم بما يستحقه جل وعلا ثم العمل بذلك إ ذ ا حصل منك التعرف إ ل ى الله والتعرف على الله جل وعلا ع ر ف ت الله في ا ل ش د ة قال يعرفك في ا ل ش د ة و ك ل م ة يعرفك هذه جاءت على ج ه ة الفعل ومعلوم في باب الصفات أ ن باب ا ل أ ف ع ا ل أ و س ع من باب ا ل أ س م ا ء وباب ا ل إ خ ب ا ر أ و س ع من باب الصفات فهذا إ ذ ا لا يقتضي أ ن يكون من صفاته جل وعلا ا ل م ع ر ف ة ف إ ن ه لا يوصف الله جل وعلا ب أ ن ه ذو م ع ر ف ة بل يقيد هذا على ج ه ة ا ل م ق ا ب ل ة كما قال جل وعلا هنا تعرف إ ل ى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة فيجوز أ ن تستعمل لفظ يعرف على ا ل ف ع ل ي ة وفي م ق ا ب ل ة لفظ يعرف آ خ ر كما في نظائره كقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله لا يمل حتى تملوا وكما في قول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله وفي قوله يستهزئون الله يستهزئ بهم يخادعون الله وهو خادعهم و أ ش ب ه ذلك من ا ل أ ل ف ا ظ التي جاءت ب ص ي غ ة الفعل ومجيئها بلفظ الفعل لا يدل على إ ط ل ا ق ه ا ص ف ة ل أ ن ه ا جاءت على لفظ ا ل م ق ا ب ل ة ومجيئ بعض الصفات ي على ن ي ع ج ه ة ا ل أ ف ع ا ل ب ا ل م ق ا ب ل ة هذا يدل على الكمال ومعلوم أ ن ا ل م ع ر ف ة غير العلم العلم كمال و أ م ا ا ل م ع ر ف ة ف إ ن ه ا قد تشوبها ش ا ئ ب ة النقص ل أ ن لفظ ا ل م ع ر ف ة و ص ف ة ا ل م ع ر ف ة هذه قد يسبقها جهل يعني عرف الشيء يعني تعرف إ ل ي ه بصفاته وهذا يقتضي أ ن ه كان ربما جاهلا به غير عالم به أ م ا العلم فهو ص ف ة لا تقتضي ولا يلزم منها سبق عدم علم أ و سبق جهل و أ ش ب ه ذلك ولهذا كان من أ س م ا ء الله الحسنى العليم ولم يكن من أ س م ا ئ ه جل وعلا العارف واشباه ذلك إ ذ ا تقرر هذا فلفظ ا ل م ع ر ف ة جاء في ا ل ق ر آ ن على ج ه ة الدم قال جل وعلا يعرفون ن ع م ة الله ثم ينكرونها وقال جل وعلا الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م الذين خسروا أ ن ف س ه م فهم لا يؤمنون و ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى أ ي ض ا في ا ل أ ن ع ا م و ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى أ ي ض ا في ا ل ب ق ر ة في هذا فلفظ ا ل م ع ر ف ة جاء على ج ه ة الذم في غالب ما جاء في الكتاب و ا ل س ن ة وقد يكون ي أ ت ي على معنى العلم كما في هذا الحديث ف إ ذ ن قوله تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة من ج ه ة الصفات هذا بحثه ما معنى م ع ر ف ة الله للعبد في ا ل ش د ة قال العلماء هذه معناها ا ل م ع ي ة و م ع ر ف ة الله جل وعلا للعبد في ا ل ش د ة يعني أ ن يكون معه ب م ع ي ة النصر و ا ل ت أ ي ي د والتوفيق و أ ش ب ه ذلك قال واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك وهذا في القدر وما ر ا بحثه قال واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا هذا فيه الامر بالصبر وان مع الكرب ي أ ت ي الفرج وان مع العسر ي أ ت ي اليسر كما قال جل وعلا فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لن يغلب عسر يسرين وهذا من فضل الله جل وعلا ق د قال الشاعر اشتدي ازمه تنفرجي ل بالبلج في القصيدة المسمات بالمنفرجة يدل على أن كل ك وهذا في أن على أ ن العبد إ ذ ا اشتد عليه ا ل أ م ر و أ ح س ن الصبر و أ ح س ن الظن بالله جل وعلا ف إ ن ه يؤذن له ب أ ن ينفرج كربه و أ ن ي ي ه ر له عسره والصبر أ م ر به هنا في قوله واعلم أ ن النصر مع الصبر والنصر مطلوب فصار الصبر مطلوبا والصبر م ر ت ب ة و ا ج ب ة واذا حصل كرب و م ص ي ب ة كما قال ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك اذا حصلت م ص ي ب ة فان الصبر واجب يعني الصبر امر الله به وهو واجب على كل احد ومعنى الصبر الواجب ان يحبس اللسان عن الشكوى ويحبس القلب عن التسخط ويحبس الجوارح عن التصرف بما لا يجوز من شق أ و ن ي ا ح ة أ و لطم و أ ش ب ا ه ذلك من ا ل أ ف ع ا ل في غير م ص ي ب ة الموت ف إ ذ ا الصبر فيه حبس اللسان عن التشكي كما هو تعريف الصبر إلى ل ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى هذا رجل ظلمه السلطان ف أ خ ذ يدعو عليه قال أ ح م د هذا خلاف الصبر الذي أ م ر به أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع السلطان لا يدعى عليه وهذا له م أ خ ذ آ خ ر من ج ه ة أ ن الكرب الذي ربما أ ت ى من السلطان إ ذ ا تشكى المؤمن منه ف إ ن ه يخالف حبس اللسان عن التشكي ولهذا لما جاء رجل ل م احد جاء أ ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما يلقى من المشركين من ا ل ش د ة غضب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ج ل أ ن ه م لم يصبروا وقال إ ن ه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار ن ص ي ن ما بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه فوالله ليتمن الله هذا ا ل أ م ر الحديث فدل هذا على أ ن الصبر واجب في جميع الحالات والصبر حبس للسان عن التشكي وحبس للقلب عن التسخط وحبس ل الجوارح عن التصرف في غير ما يرضي الله جل وعلا ولهذا أ م ر الله نبيه أ ن يصبر كما صبر اولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل وكل م خ ا ل ف ة لهذا الواجب ياتي لها أ ف د ا د ه ا في ح ي ا ة العبد و إ م ا ا ل خ ا ص ة أ و ا ل ع ا م ة ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م س ت ح ب ة هي الرضا الرضا بما قدر الله جل وعلا فالصبر واجب و أ م ا الرضا فمستحب الرضا ب ا ل م ص ي ب ة مستحب ومعنى الرضا ب ا ل م ص ي ب ة أ ن ي س ت أ ن س لها ويعلم أ ن ه ا خير له فيقول هي خير لي ويرضى بها في داخله ويسلم لها ولا يجد في قلبه تسخطا عليها أ و لا يجد في قلبه ر غ ب ة في أ ن لا تكون جاءته بل يقول الخير في هذه وهذه م ر ت ب ة خ ا ص ة وهناك فرق ما بين الرضا الواجب والرضا المستحب في ا ل م ص ي ب ة ف إ ن ا ل م ص ي ب ة إ ذ ا وقعت تعلق بها نوعان من الرضا ر ض ا واجب ورضا مستحب والرضا الواجب هو الرضا بفعل الله جل وعلا والرضا المستحب هو الرضا ب ا ل م ص ي ب ة يعني الرضا بفعل الله هذا واجب ل أ ن ه لا يجوز للعبد ن ل ا يرضى بتصرف الله جل وعلا في ملكوته بل يرضى بما فعل الله جل وعلا في ملكوته ولا يكون في نفسه م ع ا ر ض ة لله جل وعلا في تصرفه في ملكوته هذا القدر واجب و أ م ا المستحب فهو الرضا بالمصيبه يعني الرضا بالمقضي فهناك فرق ما بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي ف الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله جل وعلا هذا واجب والرضا بالمقضي هذا مستحب ونقف عند هذا وانبه إ ل ى أ ن ي لنتمكن ا من الحضور للدرس من يوم غد إ ل ى ل ي ل ة ا ل أ ح د و أ ل ت ق ي بكم إ ن شاء الله ل ي ل ة ا ل أ ث ن ي ن ب إ ذ ن ه تعالى وذلك ل ط ا ر ئ ط ر أ ء وسنكمل إ ن شاء الله هذا الشرح ولو أ خ ذ ن ا وقتا بعد الفجر أ و بعد العصر إ ن شاء الله نعدكم ي ب إ ك م ا ل ه إ ك م ا ل شرح هذه ا ل أ ر ب ع ي ن أسأل الله لي ولكم ا و ع نبينا والتوفيق ل ر ح محمد ا ل لله رب العالمين رب وعلى ا ا والسلام ل ل ص ة أشرف اله أ ن والمرسلين نبينا ب ي ا ء وعلى ل محمد آ وصحبه أ ج م ع ي ن قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أ ب ي مسعود ع ق ب ة بن عامر البدري ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه قال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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى بهدى هذا الحديث فيه الكلام على ش ع ب ة من شعب ا ل إ ي م ا ن أ ل ا وهي ا ل ح ي ا ة وقد أ س ن د الكلام هنا إ ل ى ما بقي للناس من النبوه الاولى وقد قال عليه إذا فاصنع لم ما تستحي شئ وقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى يقتضي أ ن هناك كلاما أ د ر ك ه الناس من كلام ا ل أ ن ب ي ا ء ومعنى ا ل إ د ر ا ك أ ن ه ف ش ى في الناس وتناقلوه عن ا ل أ ن ب ي ا ء وقوله مما أ د ر ك الناس من هنا ت ب ع ض ي ة فيكون هذا القول وهو إ ذ ا لم تستحي فاصنع ما ش ئ يكون بعض ا ما ادرك من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى و ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى المقصود بها النبوات ا ل م ت ق د م ة يعني أ و ا ئ ل الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء كنوح عليه السلام و إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وهكذا ف إ ن نوح عليه السلام له كلام ف ش ى في أ ت ب ا ع ه فيما بعده و إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كذلك في كلام له وكذلك مما أ ع ط ا ه الله جل وعلا و أ و ح ا ه إ ل ي ه فيما في صحفه ف ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى المقصود بها النبوات ا ل س ا ب ق ة ا ل ب ع ي د ة عن إ ر ث الناس لذلك الكلام فيكون مقتضى النبوه ا ل أ و ل ى أ ن هناك نبوات م ت أ خ ر ة وهذا صحيح ل أ ن ه إ ذ ا أ ط ل ق النبوات ا ل أ و ل ى ف إ ن م ا يعنى به الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء المتقدمون أ م ا موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وهكذا أ ن ب ي ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل داود وغيره هؤلاء من النبوات ا ل م ت أ خ ر ة يعني من ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ا ل م ت أ خ ر ي ن وقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى هذا يعني أ ن هذا الكلام كلام أ ن ب ي ا ء وله تشريعه وله فائدته ا ل ع ظ ي م ة فهذا فيه لفت النظر إ ل ى الاهتمام بهذا الكلام قال إ ذ ا لم ت س ت ح ي فاصنع ما شئت تستحيي ع ن ي الحا هنا ل أ ن الفعل استحى ي س ت ح ي فهنا ت س ت ح ي صار جزم لم اثر في الفعل بحذف ا ل ي ا ل أ ن هناك ياءين وتظهر هذه في قول الله جل وعلا إ ن الله لا ي س ت ح ي فثم ي ا ء ن هنا لما أ ت ت لم حذفت ا ل ي ا التي هي من الفعل وبقت وبقيت ب ق ا ل ي ا ا ل أ خ ر ى ا ل د ا خ ل ة و إ ذ ا قيل لم تستحي على ك س ر الحاء إ ش ا ر ة إ ل ى إلى حذف الياء فلا ب أ س في نظائرها ا ل م ع ر و ف ة في النحو قوله هنا لم تستح ي فاصنع ما شئت هذا فيه ذكر الحياء والحياء كما جاء في الحديث ا ل آ خ ر ش ع ب ة من ا ل إ ي م ا ن وهو م ل ك ة باطنه ة والحياة ذ ا ي أ ت ي ت ا ر ة ب ا ل ج ب ل ة والخلق المطبوع عليه ا ل إ ن س ا ن و ت ا ر ة ي أ ت ي بالاكتساب أ م ا في ا ل ج ب ل ة والطبع فهذا يكون بعض الناس حييا كما جاء في الصحيح أ ن الأن... رجلا من الانصار كان يعظ أ خ ا ه في ا ل ح ي ا ة يعني يقول له لماذا تستهي ل م انت ذ ا أ كذا وكذا فقال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دعه ف إ ن الحياء لا ي أ ت ي إ ل ا بخير فالحياء ش ع ب ة ب ا ط ن ة ويكون أ ت ي ي و جبليا طبعيا ويكون مكتسبا والمكتسب م أ م و ر به وهو أ ن يكون مستحيا من الله جل وعلا و أ ن يكون مبتعدا عن المحرمات وما يشيله عند ربه جل وعلا ممتثلا ل ل أ و ا م ر مقبلا عليها ل أ ن الله جل وعلا يحب ذلك ويرضاه فالحياء المكتسب ما يكون في القلب من الخلق الذي يجعله آ ن ف ا أ ن يغشى الحرام أ و أ ن يترك الواجب وهذا يكون ب م ل ا ز م ة ا ل إ ي م ا ن وبالعلم والعمل الصالح حتى يكون ذلك م ل ك وقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا لم تستحي فاصنع ما شئت فسر بتفسيرين يعني العلماء اختلفوا فيه على قولين ومجمل هذين القولين أ ن هذا إ م ا أ م ر و إ م ا ليس ب أ م ر ومن قال إ ن ه أ م ر قال معنى الحديث إ ذ ا كان ا ل أ م ر الذي تريد إ ت ي ا ن ه مما لا يستحيا منه فاصنع ما شئت من تلك ا ل أ م و ر التي لا يستحيا منها عند المؤمنين يعني إ ذ ا كان ا ل أ م ر ليس حراما وليس مما يخرم مكارم ا ل أ خ ل ا ق والمروءات ولم يكن فيه تفريط بواجب ولم يكن مما يستحيا منه في الشرع فاصنعه ولا تبالي ل أ ن هذا دليل أ ن ه لا ب أ س به وهذا قول ج م ا ع ة من أ ه ل العلم منهم إ س ح ا ق و أ ح م د و ج م ا ع ة كثيرون والقول الثاني أ ن ه ليس ب أ م ر و أ ه ل العلم في هذا أ ي ض ا لهم توجيهان ا ل أ و ل قالوا إ ن ه خرج عن معنى ا ل أ م ر الذي هو ا ل إ ل ز ا م بالفعل إ ل ى التهديد فمعنى إ ذ ا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني إ ذ ا لم يكن لك حياه يمنعك من م ق ا ر ف ة الحرام والمنكر والتفريط في الواجبات فاصنع ما شئت ف إ ن من لا حياء له لا خير فيه وهذا يكون خرج للتهديد ل أ ن ا ل أ م ر ل أ ن ص ي غ ة افعل عند ا ل أ ص و ل ي ي ن وعند أ ه ل ا ل ل غ ة ت أ ت ي ويراد بها التهديد كما في قوله جل وعلا افعلوا ما شئتم إ ن ه اعملوا ما شئتم في س و ر ة ف ص ل ة اعملوا ما شئتم وهذا مخاطب به المشركون يعني اعملوا ما شئتم من ا ل أ ع م ا ل ل ي س هذا ت خ ي ر ا لهم ولكنه تهديد ذوك انك أ ن ت العزيز الكريم هذا توبيخ ليس فيه ا ل أ م ر الذي هو يوجب الامتثال ولكن هذا من باب التحكم والتوبيخ والتحكم التخويف وهكذا ف إ ذ ا صيغه تفعل تخرج عن مرادها من أ ن ه إ ل ز ا م بالفعل إ ل ى صيغ أ خ ر ى ب ل ا غ ي ة منها التهديد والتوبيخ و أ ش ب ه ذلك فهنا في قوله اصنع ما شئت هذا على ج ه ة التهديد إ ذ ا لم يكن لك مانع من الحياء يمنعك عن مقارفه المنكر فانه افعل ما شئت وستلقى الحساب وستلقى ما سوء هذا الفعل الذي لم يمنعك عنه الحياه والوجه الثاني لهذا القول ان طائفه من اهل العلم قالوا هذا خرج مخرج الخبر يعني ان ما لا يستحي منه ف إ ن الناس يصنعونه وهذا خبر عن الناس وعما يفعلونه وهو أ ن ا ل أ م و ر التي لا يستحيون منها يصنعونها إ ذ ا لم تستحي من ذلك الفعل فلك صنعه أ و فالناس يفعلونه فهو أ م ر في ظاهره خبر في باطنه وهذا هذان القولان ظاهران في ا ل أ و ل وفي الثاني يعني أ ن ه أ م ر أ و أ ن ه ليس ب أ م ر خرج على التهديد أ و على الخبر كل هذا قريب والحديث يحتمل القول ا ل أ و ل ويحتمل القول الثاني نعم وعن أ ب ي عمرو ق ي ل أ ب ي ع م ر ة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله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 قلت يا رسول الله قل لي في ا ل إ س ل ا م قولا لا أ س أ ل عنه أ ح د ا غيرك قال قل آ م ن ت بالله ثم استقم هذا طلب و ص ي ة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يوصيه وقوله قل لي في ا ل إ س ل ا م يعني قل لي و ص ي ة في ش أ ن ا ل إ س ل ا م قل لي في ا ل إ س ل ا م قولا يعني أ و ص ن ي في أ م ر في ا ل إ س ل ا م في دين ا ل إ س ل ا م لا يحوجني معه أ ن أ س أ ل أ ح د ا عن أ م ر آ خ ر فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو من جوامع كلمه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قل آ م ن ت بالله ثم استقم وهذا م أ خ و ذ من قول الله جل وعلا إ ِ ن َّ الذين ََِّ قالوا َُ ربنا ََُّ الله َُّ ثم َُّ استقاموا ََُ ت َ ن َ ز َّ ل ُ عليهم ََُِْ الملائكه ََِْ أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا ا ل آ ي ة فقوله في ا ل آ ي ة جل وعلا إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هو كقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا قل آ م ن ت بالله ثم استقم وفي ر و ا ي ة قل آ م ن ت بالله فاستقم وهذا الحديث في معنى ا ل آ ي ة ومعنى ا ل إ ي م ا ن بالله هو معنى أ ن تقول ربي الله ل أ ن قول العبد ربي الله معناها معبودي الله وحده لا شريك له ل أ ن الابتلاء في القبر يكون ب م س أ ل ة ا ل ع ب و د ي ة التوحيد الذي هو توحيد ا ل إ ل ه ي ة و ي أ ت ي ب ص ي غ ة ا ل ر ب و ب ي ة ل أ ن العبد ي س أ ل في قبره من ربك من نبيك ما دينك فمن ربك يعني من معبودك فالرب يطلق ويراد به المعبود ل أ ن المعبود لازم يعني توحيد المعبود لازم عن توحيد الرب فتوحيد ا ل إ ل ه ي ة لازم لتوحيد الربوبيه فمن أ ي ق ن بتوحيد الربوبيه لزم عنه ان يوحد الله في ا ل إ ل ه ي ة وفي أ س م ا ئ ه وصفاته لهذا كان الاحتجاج في ا ل ق ر آ ن على المشركين كثيرا في توحيد ا ل ر ب و ب ي ة الاحتجاج عليهم بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة في توحيد ا ل إ ل ه ي ة كما في قوله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض أ م من يملك السمع و ا ل أ ب ص ا ر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال وكقوله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله وكقوله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم والآيات في هذا كثيرة أ ن ه يحتج على المشركين بما يقرون به وهو توحيد الربوبيه على ما ينكرونه وهو توحيد ا ل إ ل ه ي ة إ ذ ن فقوله آ م ن ت بالله قول القائل آ م ن ت بالله أ و قوله ربي الله هو التوحيد الذي يشمل توحيد الربوبيه و ا ل إ ل ه ي ة و ا ل أ س م ا ء والصفات ل أ ن أ ح د هذه ا ل أ ش ي ا ء يلزم منه البقيه أ و أ ن بعضها يتضمن البعض الاخر قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا قل آ م ن ت بالله كما تقدم معنا أ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل واعتقاد ف إ ذ ا قال آ م ن ت بالله يعني أ ن ه اعتقد الاعتقاد الصحيح وعمل العمل الصحيح الصالح الذي وافق فيه ا ل س ن ة وكان مخلصا فيه لله جل وعلا و أ ي ض ا تكلم وتلفظ بما يحب الله جل وعلا ويرضى ف إ ذ ا قوله آ م ن قول قل آ م ن ت بالله هذا يشمل ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل والاعتقادات فدخل في هذه ا ل و ص ي ة الدين كله ل أ ن ه قال قل ذ ي ا ل إ س ل ا م قولا